بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما ليوانذر بأسا شديدا من لدنه المؤمنين ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ما كثين فيه أبداً ويُنذِرَ الذين قالوا تَقَدَّرَ اللَّهُ وَلَدًا مَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ وَلَا لِأَبَائِهِمْ كَبُرَتْ كَلِمَةٌ تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ إِنَّ يَقُولُونَ إِلَّا كَذِبًا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 ثمّ بعثناهم لنا على ما يُلحَزَّين أَحْصَالِ مَا لَبِثُوا أَمَدًا نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ نَبَأَهُم بِالْحَقِّ إِنَّهُمْ فِتْيَةٌ آمَنُوا بِرَبِّهِمْ وَذِدَّنَاهُمْ هُدًى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندع ويان دونه, دونه إلها لقد قلنا إذا شقق هؤلاء قومنا اتقذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا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 وَمَن يُضْلِلْ فَلَا تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعِيهِ بِالْوَصِيدِ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 وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ويب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا بنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم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 إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهدي ربي لأقرب من هذا رشدا ولبثوا في كهفهم ثلاثمائة سنين وازدادوا تسعا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 أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا قضرا من سندس وإستبرق متكئين فيها على الارائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا واضرب لهم مثلا الرجلين جعلنا لاحدهما جنتين من اعناب وحففناهما بنقل وجعلنا بينهما زرعا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 قال له صاحبه وهو يحاوره اكثرت بالذي خلقك من تراب خلقك من ثم من نطفه ثم سواك رجلا لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي احدا ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله ان ترني أنا أقل منك مالا وولدا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 او يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا واحيط بثمره فاصبح يقلب كفيه على ما انفق فيها وهي قاويه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 وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم اول مره بل زعمتم اننا جعل لكم موعدا ووضع الكتاب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 ويوم يقولوا نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم, لهم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم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 وما منع الناس سئ يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أتَيَهم سنة الأولين إلا أتَيَهم سنة الأولين أو يأتِيهم العذاب قبلا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 وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ بُكِرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ إِنَّا جَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يفقهوا وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا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 وتلك القرى أَهْلَكْنَاهُمْ لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا وَإِذْ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا فَلَمَّا بَلَغَ مَجْمَعَ بَينِهِمَا نَسِيَ حُوتَهُمَا فَتَقَذَّسَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرَبَ فَلَمَّا جَازَ قَالَ لِفَتَاهُ أَتَنَا غَدَا أَنَا لَقَدْ لَقِينَا مِنْ سَفَرِنَا هَذَا نَصْبًا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 فَهُمْ قَالَ قَاحَتَ إِذَا رَكِبَ فِي السَّفِينَةِ خَرَقَهَا قَالَ أَخَرَقَتَهَا لِتُغْرِقَ أَهْلَهَا لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا إِمْرَاءٌ قَالَ أَلَمْ أَقُلْ إِنَّكَ لَا تَسْتَطِيعَ مَعِي صَبْرًا قَالَ لَا تُؤَاخِذْنِي بِمَا نَسِيتُ وَلَا تُرْهِقَنِي مِنْ أَمْرِ عُسْرَى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 قال ان سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا فانطلقا حتى اذا ات أهل اهل قريه استطعم اهلها فابوا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 ام السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها فاردت ان اعيبها وكان وراءهم ملك ياخذ كل سفينه غصبا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 وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقًّا وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا وَأَرْضَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِّلْكَافِرِينَ عَرْضًا